والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إ ن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ ل ل م ك د ب ي ن الذين هم في خوضه يلعبون يوم يدعون إ ل ى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أ ف س ح ر هذا أ م أ ن ت م لا تبصرون ي ص ل و ه ا فاصبروا أ و لا تصبروا سواء عليكم إ ن م ا تجزون ما كنتم تعملون إ ن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آ ت ا ه م ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر م ص ف و ف ة وزوجناهم بحور عين والذين آ م ن و ا واتبعتهم ذريتهم ب إ ي م ا ن الحقنا بهم ذريتهم الحقنا بهم د ر ي ت ه م وما أ ل ت ن ا ه م من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين و أ م د د ن ا ه م بفاكهه ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها ك أ س ا لا لهم فيها ولا ت أ ث ي م ويطوف عليهم غلمان لهم ك أ ن ه م لؤلؤ مكنون و أ ق ب ل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم فَدَكَّنَا ف م ا أ ن ت ب ن ع م ة ربك بكاهن ولا مجنون أ م يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا ف إ ن ي معكم من المتربصين أ م ت أ م ر ه م أ ح ل ا م ه م بهذا أ م هم قوم طاغون أ م يقولون تقوله بل لا يؤمنون ف ل ي أ ت و ا بحديث مثله إ ن كانوا صادقين أ م خلقوا من غير شيء أ م هم الخالقون أ م خلقوا السماوات و ا ل أ ر ض بل لا يوقنون أ م عندهم خزائن ربك أ م هم المسيطرون أ م لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين أ م له البنات ولكم البنون أ م ت س أ ل ه م أ ج ر ا فهم من مغرم مثقلون أ م عندهم الغيب فهم يكتبون أ م يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أ م لهم إ ل ه غير الله سبحان الله عما يشركون وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون و إ ن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون واصبر َِْْ لحكم ُِِْ ربك ََِّ ف َ إ ِ ن َّ ك َ ب ِ أ َ ع ْ ي ُ ن ِ ن َ ا وسبح ََ بحمد َِِْ ربك ََِّ حين َِ تقوم َُ ومن ََِ الليل َِّْ فسبحه ََ و َ إ ِ د ْ ب َ ا ر النجوم ُُّ الله أكبر